وحفظ لما في السدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك من قارعة يوم يكون الناس كالفراش المبتوس وتكون الجبال كالعهن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 كلا لو تعلموا نعيم اليقين لترؤون الجحيم ثم لترؤنه عيناً يقين ثم لا تسألون يومئذ عن النعيم